صلى لك هذا سان يقول بأنه طالب علم ويحضر مجالس العلم ولكنه عندما يخرج لا ينسى جميع ما ما تم يسر رب التوفيق هذه مصيبة قد يكون بسبب المعاصي يسر رب التوفيق ويطلب الله المعصي يسر الله يوفقها ويمنع يمنحه العلم ويعين على فهم ما يسمع وعلى حفظ ما يسمع يسر الله في صلاته وفي آخر الصلاة وفي سجوده ويتطو المعاصي إذا كان ده معاصي ويتطو من الله جل وعلا فما عصبه هذا إلا بذنب نعم